قوله هنا والتخصيص تمييز بعض الجملة والمراد بالتخصيص هنا المخصص المراد بالتخصيص المخصص وهو الإخراج وهو خلاف الخاص الخاص هو التعريف التعريف الخاص من حيث الجمله وأما التخصيص فهو الآن او الفعل وهو الاخراج اخراج بعض الجمله قال هنا تمييز المراد به الافراد التمييز هو وقول بعض الجمله المراد به العام المراد به العام يعني بالجمله هنا العام فيكون معنا حين الى الاخراج بعض بعض العام اخراج بعض العام عندنا عام فجاء التخصيص وهو الاخراج واخرج بعض الجمله والجمله عندنا هي العام فيكون حين الى التخصيص هو اخراج بعض إخراج بعض العام ويمكن أن يكون التخصيص بمعنى الخاص والخاص بمعنى التخصيص تجوز وإلا في التفريق هنا من حيث من حيث الفاعل أو الفاعل وهو المخصص. قال المؤلف هنا وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل والضمير هنا في قولي وهو ينقسم قد يكون راجعا إلى التخصيص وقد يكون راجعا الى الخاص لكن هنا يعود الى اقرب النظر وهو التخصيص فالتخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا ونقول كذلك الخاص يمكن ان نقول ان الخاص ينقسم الى قسمين اما ان يكون متصلا أو ان يكون منفصلا لكن هنا من حيث عود الضمير فانه عائد الى وقوله هنا ينقسم الى متصل ومنفصل يفهم منه ان التخصيص اسمان فقط متصل ومنفصل والمتصل اما ان يكون متصلا حكما أو ان يكون متصلا حقيقه والاصل العام للاتصال هو أن ياتي الخاص هو أن يأتي العام والخاص في موضع واحد هو أن يأتي العام والخاص في موضع واحد يعني في ايه واحده أو في حديث واحد مثل قول تعالى مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيلا فهذه الآية جاء الحج على جميع على جميع الناس لكن استثنى من من استطاع فهذا بدل من الناس من استطاع بدل من الناس فقيد هنا الحج بإيش بالاستطاعة فكان هذا تخصيص متصل لأنه في آية في آية واحدة لم يكن منقطعا ولا منفصلا هذا مثال المتصل وسياتي بيان هذا من المؤلف والثاني المنفصل التخصيص أو الخاص المنفصل وهو ما يكون التخصيص فيه في جملة في جملة ثانية مستقلة عن هذه الجملة مثاله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للزكريم في الحضر فهنا الآية الشاملة لإيش؟ عامة تعم جميع الأولاد والخطاب موجه للجميع لكن هذا الخطاب مخصص بخطاب مستقل منفصل عن هذا الخطاب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافرة ولا يرث الكافر المسلم ولا يرث الكافر المسلمة المسلم. فهذا الحديث منفصلا عن عن هذه الايه لكنه مخصص فصار هنا التوريد مخصوص بايش مخصوص بالمسلمين مخصوص بالمسلمين فلا يدخل الكفار فكان هذا المخصص منفصلا كان هذا المخصص منفصلا اذا الخط اما ان ياتي متصلا واما ان ياتي منفصلا وسياتي لنا ان المتصل يكون حقيقه او او حكما قال هنا فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. هذا هو القسم الأول. وكان القسم الأول هنا عند المؤلف ثلاثة ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستثناء والنوع الثاني التقييد بالشرط والنوع الثالث التقييد التقييد بالصفة. ونأخذها مفاضلة كلنا على حدة. فالاستثناء الاستثناء هو في اللغة يأتي بمعنى الصرف الصرف وليس الانصراف الصرف او يقال الثاني نعم ماخوذ من ماخوذ من الثاني وهو العطف او او الصرف عطف الشيء عن هذا الشيء او او الصرف هذا من حيث اللغة اما من حيث الاصطلاح فهو إخراج ما لولا لدخل في الكلام أظن المؤلف ذكر هذا نعم قالوا الاستثناء يعني في الاصطلاح وهذا مر معنا كثيرا أن المؤلف لا يشير إلى اللغة لا يشير للغة ولعل المراد من المؤلف هو الاختصار ويشير غالبا إلى الاصطلاح وقد مر معنا قبل ذلك أنه أحيانا يعبر عن الشيء في اللغة ويترك حد هذا الشيء عند الأصوليين مع أن الكتاب هو في الأصول فقال الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ونحن نقول ينبغي أن يضاف إلى هذا زيادة قيد فنقول بإلا أو إحداء خواته اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحداء خواته لماذا؟ لأن الإخراج يكون بإلا او احدى اخواتها ويكون بغير ذلك مثل ايش كالتقييد بالشرط والتقيد بالصفة نعم كالاستثناء بالشرط والاستثناء والاستثناء بالصفة أليس كذلك فاذا تحديد هنا الا او احدى اخواتها ليفهم ليفهم ان هذا هو ما يتعلق بالتقصيد ان هذا هو ما يتعلق عفوا لان عندنا التقصيد نحن الآن أخرجنا أخرجنا ما لو لا لا دخل في الكلام ونحن احيانا نخصص بغير، بغير بغير الاستثناء لأن التخصيص يكون بإيش بالصفة كما ذكر المؤلف وقد يكون بالشرط، فإذا لابد أن نقول إخراج ما لو لا لا دخل في الكلام بإلا أو إحدى لأننا لو أخرجنا ما دل عليه الكلام بالصفة فينطبق عليه التعريف، فيكون إخراج ما لو لا ما لو لا هذه الصفة لا دخل في الكلام وكذلك لو كان ايضا بالشرط فنكون اخرجنا ما لولا بالشرط فدخل في الكلام. الحين يكون المعنى يشمل الجميع وهذا غير مقصود من قبل المؤلف. فلا بد من زيادة هذا القيد بإلا أو إحدى خواتها وإلا احدى اخواتها هي أداة أداة الاستثناء كحاشة وعده وثوى وغيره. نعم وغير ذلك.